وين اليواسيني على الاكبار وين اليواسيني على الاكبار يا وين اليواسيني على الاكبار يا ومني تعذى يا انا الواياي الدوام اقدر اصبر وين وين اللي يساعدني على ابني وباخر ايام العمر ذبني انا الواقع يعتذر مني انا الواقع ذوقه مراي او غيرك غيرك ترى ما عندي احي يا يد وقلبي يحن يا ولد لحاي وانا اجي وانا اجي انا ربي وانا اجي ارجع لي ونا أج ويصيح سين يا عيله ونا أج شوف ابني وترد الروح لي يا يا شوف ابني وترد الروح يا يا يا يا يا, يا, يا, يا حلي يا يا يا مردها مردها يعطش قلبك لعن دم مرد هيا. مرد هيا عطش قلبك لعند امك. مرد هيا وروحي من بعد عينك. مرد هيا امك للوطن شنهي. مرد هيا وتشوف الدار من عندك لي. هي, هي تشوف الدار من عندك هيك خليه أنا الوالد وطلب حناني من عندك صحي عيّاز مهني. انا الوالد وطلب حناني من عندك صحي اعياز مالي قل عندك وياي Museo, melyä kaaparia, jaa, geilejä, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, عندك jaa, jaa, زماني من عندك صحيت آيا زماني من عندك صحيت آيا عزمني ولي وسلوتي من عند ختى شعوري من الحامل بيس عن ولي يدي وسلوتي مين عنده خذتي شوري من الحامل تسعاني قلتي وصدقني الأجل بضلو قشفتي وبضلوعي القلب يا ما حظنتي وصدقني الأجل بضلو قشفتي وبضلوعي القلب يا محظى انت وانا الجيت احسب وثاني صار وحققت كل الاماني وانا الجيت احسب وثاني صار وحققت كل الاماني اوتاني ترادفيها سهما يتقطع حشاي جانت رادتي هاي وسهمك قطعي حشاي من عندك صحيت آيا زماني من عندك صحيت آيا زماني أحسيب جنت وقت الغالي وحيلي داميت زهر الليالي أحزاب جنت وتنابار الغالي وحاليتها دامت سهر الليالي وجم حسب اللي ذي مرة يبخيعني ما قاصار الباري وعندي والي وجم حسب اللي ذي مرة ما قصر الباري وعندي والي وفيتين ذروي الرتائجاني انسيت زيت خليتي وازهار مكاني وفيتين ذروي الرتائجاني سيت زيت خليتي وازهار مكاني تزهي بضي دين يا سهمك قطعي حشاري بضي يا وي تزهي بيديناي سهمك قطعي يا وي ما عندك صحيت يا زماني ما عندك صحيت يا زماني الاكبر صورتي الحادي وكمالي وبهاي الخالق ما صح مثالي الاكبر صورة الحاد وكمالي وبهاي الخالق ما صح مثالي ينسر خاطير منظر خيالي ذخري وحسبت اقعد بجالي ينصر خاطري ننظر خيالي دخري وحسابت اقعد بجالي وغادرك يا زمن فلو بلاني ومين عندي اخف حلو المعاني وغادرك يا زمن فلو بلاني ومين عندي اخف حلو المعاني وضيع تعبي ويرباي وسهمك قطعي حشاي ضيع تعبي ويرباي سهمك قطعي حشاي من عندك صحيت يا زماني من عندك صحيت يا زماني راحي الاكبر يوبي الامل ضليت يا يرجع عليات تمنيت راحي الاكبار في الاهل ظل لي ساعلم يرجع عليات تمنيت من الخيام يولل من يد عن صدت هاي دمعتي وبحر قناديت من الخيام وللميدان صديت هاي دمعتي وبحر قناديت يا غيات الولد ويا خذاني وقابلي موادع ميت عساني يا ريت الوالد وياخذ عنيه قبر وعذاب ما يتعساني أو تاهي الفكر والرأي سهمك قطع شاعي تاهي الفكر والرأي سهمك قطع شاعي ما عندك صحيت يا زماني من عندك صحيت تعيذي زماني و لا يحسي انه عدا عني يالي يلاي بشتござي الأكبري و قوموا يندعيه إليه و لا يحسي انك عدا عني يالي يلايه يا رب صحيت ما عند حيلة و غيرك بعد منه اشتكي له يا رب صحيت ما عند حيلة غيرك بعد منه أشتكي له لو ني تغيرو ما دريت هاني وافراق الولد تدري عماني ماني لو ني تغيرو ما دريت وافراق الولد تدري عماني ماني ال من بعد من واي سهمك قطع شواي ال من بعد من واي سهمك قطع احشاي مين عندك صحيت ايا زماني مين عندك صحيت ايا زماني مين عندك صحيت ايا زماني